ان اللي ذي ذي تحاني وفي لادفن تعاني ان اللي ذي ذي تحاني وفي لما انتي وني المال لما انتهي شووني المال يا شيعتي ذكروني يا شيعتي ذكروني يا شيعتي انا الغيري في المظلوم يا ما علي مروة مصايد ويهموم يا شيعيتي عن الغري في المظلوم يا ما علي مروة مصايد ويهموم يا في الميني بعضي مسلولي حوم سيف الميني ياك بعضي مسلولي حوم وصوري توح مالت تجيره والمحتوم هو شجم ويصيبه وحسره من الزمان غادر وش تم صيبه وحسر من الزمان غادر من صغري فقني الضيم وما نشف دمع عيوني. وماني شفت دمعي عيوني <تصفيق> يا गम يحمل ظلم قلبي يصبره ويا اللي مدني ويا هظه ليه يا गम يحمل ظلم قلبي وصابر ويا هاللي مت ليه ويا ظالئ انداه بعيوني شف تمي لزيكي يا زهره بعيوني شف تمي لزيكي زهري مهضو ماوت من واسمع صادل والنتان من طبقاوي عليها البعض من طبقاوي عليها البعض اول رمح صابر بسمار أو طفوا شامعي لي تشع لي, لي من بعت ما صوب دليل بسمار أو طفوا شامعي لي تشع لي, لي روعني بن ملجم ابسية في الغداء روعني بن ملجم شفت صوابة مسمومي السيف الصابة بعيوني شفت صوابة مسمومي السيف الصابة احايا جر حلمي احرار راح الاوب ويتماني راح القبو ويتماني اكضي مي بغيض واللي صابك اتجرح واسمعي يا عيل نيل بكي ما تجرح اقضي م ولي الصابر اكثار واسمعي يا علي من الباكي مات جه والحسن مين سمي الغادر يتلاوا والحسن مين تمين غدر يتلوح وشلون انصط لبنو امي قلبي مقطع وشلون انصط لبنو امي قلبي مقطع عيني على اخويا وحاله وعين التيسد لا أطفاله على على أخويا وحاله وعين التيسد لا أطفاله كبد الحسن من صاباه قال إثجار حيرحاني قال إثج شم نكبة راواني البين عباس ذخري وغايتي ونوري العين وبكربل شم نكبة راواني البين عباس ذخري وغايتي نور العين على المشراعه ومقطوعه منك شافين على المشراعه ومقطوعه منك شافين ظهرك سر عطيت عيلك يا صو ابو سلاني سحيدي بظلم عدواني راعي العالم سلاني سحيدي بظلم عدواني يومي خابت يا اخويا ابنوني خابت يا اخويا ابنوني وحدي برجيتي حاير في عالمي اصحابي وهلي مذبيحه زيت وحدي بوجه حائر علىامي اصابي وهلي مذبيحه جثامي نار العيده ونيران قلبي الظامي نار العيده او نيران قلبي الضامي او خليل اشهار سيحق زيتامي للحرم شابح عيني ولنزي انا بتناديني للحرم شابح عاني ولنزي انا ناديني يا ابن امي يا حسيني يا ابن امي يا حسيني القوم اجمعه علي سلباني اجمعوا علي كيش